ما أجمل العيد والأخلاق زاهيرة كأنها من ضياء مجدي أنوار. ما أجمل العيد والأخلاق زاهيرة كأنها من ضياء مجدي أنوار. ما أكمل العيد والأيدين مصافحة والقلب للقلب إخلاص وإيثار. ما أكمل العيد والأيدين مصافحة في حبة وقلب للقلب إخلاص وإدارة، وقلب للقلب إخلاص وإدارة. أكرم العيد صدى حب عارفه من الجميل. خير البر إصرار ما أكرم العيد صدى حب من الجميل وخير البر إصرار ما أعظم العيد فجر للحياة ترى فيه النهار يحين وأزهار ما أعظم العيد فجر للحياة ترى فيه النهار يحين وأزهار في النهار يحين وأزهار ما أجمل العين. كأنها من ضياء المجد أنوار ما أكمل العيد والأجيه صفيحة والقلب للقلب إخلاص وإذار والقلب للقلب إخلاص وإذار تماني العيد أزجها معطارة بصدر حب شديد شوق مغمور تهني العيد أزجها معطارة بصدر حب شديد شوق مغمور من خافق خافق دوما بحبكم بشوق قلبي وأحلام وترمي بشوق قلبي وأحلام وترمي ما أجمل العيد أخلاق زهيرة كأنها من ضياء المجد أنوار ما أكمل العيد والأيدي صافيحة وقلب للقلب إخلاص وإذار والقلب للقلب إخلاص وإذار عاده الله بالإقبال مبتاسما وكل عام وأنتم بالمسرات عاده الله وبالقطبان ومتاسما وكل عام بمسرات وكل عام بمسرات وكل عام وانتم بمسرات وكل عام وانتم بمسرات وكل